ومن يعمل بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهر خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير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 من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندهم فهو عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولا كهم المفلحون إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويوفير لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.